بسم الله الرحمن الرحیم حامین والكتاب المبين إن آذلناه في ليلة مباركة إن كنا مودرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عادنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويموت ربكم رب آبائكم الأولين بلهم في شك يلعبون فارتقي بيا متأتى السماوات بدؤ خان مبين يوش الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عن العذاب إننا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه هو معلم مجنون إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون ولن فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رس أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربى وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فعتزلون فدع ربه أن هؤلاء إن قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متابعون وترك البحر رهون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرین ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين قد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتةنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مج رَبَّنَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنْ قَادَتِهِمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ العزيز الرحيم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 أمنين لا يذنقون فيها الموت إلا الموتة الأولى واقهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يصرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقي إنهم رتقون